إباة جمهورية مصر العربية من القاهرة تموج بحار النغم بالعديد من لآل الألحان توارت في غفلة من الزمان عن ملاحظة الاذان والغواص يجمع لكم بعضها الان في عقد بديع الالوان غواص في بحر النغم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 أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من حلقات برنامج غواص في بحر النغم حلقة نستمع فيها نبحث ندقق ونتأمل أصدقائي المستمعين كل المتتبعين لهذا البرنامج يعرفوا إني من عشاق أم كلسوم مش حول محبيها لا أنا أنا بحبه بعشق أم كلسوم فعلا بحبها يعني ليها في نفسي أكثر من الحب بكتير مش بس مسألة عاطفية لا مسألة عاطفية وزهنية وعلمية وعشق عن قناعة ما هواش عشق المصادفة او الارتباط بظروف عاطفية او اقتران الاغاني بلحظات سعيدة إلى الى لا هو في الحقيقة عشق لهذه الموهبة المسقولة عشق علمي وعشق فكري زي ما قلتلكم عشق لهذه الروح الـ الـ الـ الـ الـ الـ المتجددة الوعية الطائرة السباحة يقولوا زمان تعزيم يعني كلام الإنش كتير قوي هنا يغطي يقول معانا كتير الحقيقة لكن في نهاية الأمر أنا فعلا من عشاق المقولسوم وأجد صعوبة شديدة جدا في إني أتكلم عن الإني ما بعرفش أسكت يعني ما بقى أتكلم عن المقولسوم بلاقي نفسي ت ت ت ت ت عمل على طول على طول على طول على طول وما وما ليش نفس أسكت الحقيقة إنه الأغاني الطويلة لأم كلسوم وهي من أجل وأخطر ما عملته هي والعمل اللي اشتغلوا معها سواء كانوا مؤلفين أو كانوا ملحنين التعليق عليها وتناولها بالتحليل وإبراز مواطن الجمال فيها ما هوش أمر سهل ولا ميسور الحقيقة إنه مشكلتها إنه كل غنوة محتاجة فعلا الواحد يقعد يرغي فيها يقول كتاب مثلا فيها لانها عبارة عن عنقود فكري عنقود افكار جنب بعضها ومرتبطة ببعضها عنقود عاطفي عنقود مشاعر عنقود نرمي عنقود حتى عنقود لحظي لانها في كثير من اللحظات التجاوب مع الجمهور بيخلق جو جديد جدا في الغنوة يعني غنوة مثلا لو قلنا مثلا جددت حبك ليه افرضوا يعني كمثال او دليل احتر او ما شابه لو قلنا غنوة من دول سمعناها في ست حفلات هنلاحظ انه في كل حفلة خلق من هذه الغنوة عن طريق تجاوب الجمهور مع ام وتجاوب ام مع الجمهور وانصهرهم الاثنين في بوتقة واحدة بيكون شخصية تانية للغنوة كل مرة تختلف عن المرة اللي سبقتها ومن هنا الصعوبة الحقيقة أن أتصدى لأم كلسو وأن أتصدى لأغنية طويلة من أذنها فقلت يا ود يعني إيه لا يمهى ودخل على استحياء إحنا قدمنا قبل كده بعض قصار الأذاني لكن تعالوا النهاردة ناخد واحدة ما بين القصير والطويل ناخد فاكر لما كنت جنبي اللي طولها حوالي 28 دقيقة مثلا يعني فاكر لما كنت جنبي تأليف العملاق أحمد رامي والحان العملاق رياض السموداتي والنهاردة يمكن يعني بعضكم يزعل مني مش هنسمع قوي وكلسوم قد ما هنحلل المسألة يعني حرجع على الطريقة القديمة اللي هي طريقة تقطيع الأغنية أو تقسيمها إلى أجزاء لإنه الحقيقة كلام لازم يعني في في مثل هذه الأغنية لازم يتأل بهذه الصور كلام جزء جزء لإنه كتير تعالوا بينا الأول نمسك شعر الشباب أحمد رامي ونقول قال ايه في الجزء الاول يعني حنمسك جزء جزء بدءا بالمؤلف فالملحن فالسيدة ومجلسون عمنا رامي قال ايه فاكر لما كنت جنبي والنسيم لاعب غصون الشجر اذا ابتدينا بحاجتين واضحين جدا زي الشمس اولنا استفهام فاكر لما كنت جنبي واستمرار الاستفهام والنسيم لاعب غصون الشجر هنا علامة الاستفهام يعني علامتين استفهام ممكن علامة الاستفهام لو اعتبرته انها جملة واحدة فاكرا ما كنت جنبي والنسيم يلعبوا وصول الشجر طيب الدلالة الاخرى ايه الدلالة الاخرى ان احنا امام عمل رومانسي من اول المسألة من اول كلمة فيه يعني ايه يعني هناك اتصال واستحضار لعناصر الطبيعة ادي النسيم ودي الشجر ادي اولنا النقطة التانية انه يحكي عن تجربة ذاتية تصلح لكي تعمم يعني بيتكلم عن حاجة تخصه فاكر لما كنت جنبي اهو جنبي انا ولما كنت انت يعني حكاية تخص اتنين بذاتهم قاعدين جنب بعض والناسين لعب وصول الشكل يعني حقق تجربة ذاتية قد تصلح لتعمم لتصبح تجربة كونية اذا نحن امام عمل رومانسي بالقطع طيب. والغصن مال على الغصن آل محل الوصال للانتظر شوف الجمال والنبي الغصن مال على الغصن آل برضو خلوا بالكم لأنه صنعت ترامي من الصناعات القوية جدا كشاعر بص مال وقال وصال الغصن مال، على الغصن قال محل الوصال للانتظار. شوفوا الثلاث أفياد دول مال وقال وصال وكل واحدة لها معنى مش مش أي حاجة. والفرحة تمت للأحباب. الغصن عانى حبيبه. شوفوا بقى الجمال يعني. شوفوا النبي يعني السمو. شوفوا شوفوا التسامي في في في العاطفة. ما فيش اللي بالي بالكو يعني ها. يعني حاجة, حاجة, حاجة كانت نضيفة وجميلة أو الحقيقة الفرحة تمت للأحباب الغصن عانق حبيبه عانق عانقة يعني احتضنه وأنا اللي قلبي في حبك داب من غير ما يبلغ نصيبه شكوته الشخصية أنه ما خدش نصيبه في هذا الحب برغم من إنه آه آه قلبه آه داب فيه واضح أنه الكلام بسيط جدا جدا جدا ما فيهوش اي مشاكل واضح انها خواطر خواطر لحظية لهذه اللحظة اللي كانوا قاعدين فيها جنب بعض وكان النسيم بيدعي بوصول الشكل طيب نشوف عمنا رياض عمل ايه نفس الرومنسية والرومانسية هنا شرقية بحتة من مقام البياتي مقام البياتي مقام يبدأ من الري وينتهي في الري ومن أكثر مقاماتنا الشرقية اصالة ومن أكترها شجنا ومن أكترها عاطفية ومن أكترها حزن ومن أكترها التصاق بينا وبعاداتنا وقاصد بنا وبفولكلورنا يعني نسبة كبيرة جدا من فولكلورنا مبنية على هذا المقام مقام البياتي عم الرياض السنباطي بيبدأ بجملة رومانسية من مقام البياتي من الفرق كلها من التخت كله بعدين بياخدنا الله يرحمه أستاذ أحمد الحفناوي عازف الكمان العظيم صباع الحفناء على فكرة يا جماعة شيء ما يتعوضش تاني ما يجيش بسهولة تاني برضو كان له لطشة كمانجة مؤلمة تاخدك فعلا واضطير بتختم الفرقة يعني اذا بنلاقي فرقة كمانجة فرقة بعد كده بناخد الجملة الرئيسية لتن تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا دي بناخدها وبيظهر الاقاع لأول مرة مين الاقاع هنا ابراهيم عفيفي وفي اعتقادي ابراهيم عفيفي يعني استطيع ان يقول عليه ابو الاقاع الشرقي المنظم بيستمر عمين الرياض في قدرته التعبيرية زي ما قلنا ابتدى بداية رومانسية جدا كمانجة فرقة كمانجة فرقة وبعدين دخول الاقاع دخول فاكر ووقفة لما كنت جنبي هو التك على فاكر وسبل وحدها وعلى فكرة هذا المنهج بيتبعه بعد كده لما بيلاقي فاكر لما كنت جنبي برضه وحتلحظه انه بيلعب نفس اللعبة فاكر لما كنت جنبي بيدي هسة بين الاثنين وبيستمر في شجنوا الحقيقة في, في, في, في البياتي يعني بيعامل البياتي ب ب بشجن بشجن جميل جدا بيلعب بقى ايه بيلعب لعبة التحميل يعني ايه يحط لازمة صغيرة قوي بين الحتة والحتة علشان يسمح لها انها تعيد قبل ما ينقل يعني يعني فاكر لما كنت جنبي والنسيم لعب غصون الشجر تلاقوا ايه مزكاية صغيرة أو تحميلة صغيرة او عشان تعيد المذهب مرة تانية ومرة تالتة وبيلعب نفس الحركة دي بعد للانتظر هتلاقوا لازمة قصيرة قبل والفرحة تمت للأحباب وهكذا يعني هذا التكنيك يتعامل مع السنباطي بشكل دائم خلي بالكم من الحينه لكلمة وانا اللي قلبي في حبك داب من غير ما يبلغ نصيبه عمل تحريك صغير اوي شال حرف وحط مكانه حرف بس عمل دوابان قلبه وعمل بوزان في الدماغ وعمل كل حاجة قصدها بمجرد تغيير حرف شوفوا القوه والجبرود بتاع هذا الرجل يعني حرف واحد عمل منه تغيير تمود كامل اما هي بقى فاقول ايه بس يعني, يعني الحقيقة والله ما عارف اقول ايه بجد اقول لكم مثلا اتفرجوا على الحركة الصوتية مثلا اللي في كلمة والنسيم لعب غصون الشجر اللي في تاني مرة وفي تالت مرة ادي اولنا عشان احنا هنتكلم على موضوع الاعداد ده كتير خلوا بالكم الحكاية دي الكلام, الكلام عنه هنا هي شخصيا مشكلة لازم, لازم يتحس اكتر حد يكلمكم عنه لاحظوا برضو ولتها في اللي قلبي في حبك ده من غير ما يبلغ نصيبه لاحظوا هنا بتقولها ازاي بتقطع ازاي في المرات المختلفة علشان امه كلسوم عندها الاعادة تساوي مرة جديدة ولا تساوي تكرار وحنسبت ده قدام شوي لكن ابتدوا لحظوا من اول دلوقتي لحظوا ان كل اعادة تختلف عن سابقتها يبقى حنسمع من اول بداية الأغنية. لحيات وأنا اللي قلبي في حبك داب من غير ما يبلغ نصيبه نسمع بعد كده بنخش على الجزء التاني من الأغنية بنلاقي عمينا رامي بيقول ايه العين ترعاك زي ما قلنا انه هي خواطر خواطر لحظية وخواطر حتى اقول يمكن بعد كده بسنين استحضار لنفس للحظة ما كانت يعني العين ترعاك لما كنا عاديين يعني ونروح هواك ويا ريتني معك يا ريتني معك ام ده بقى دلوقتي يرتني معاك حاليا يعني زي الغصون لو بعدت يوم جه النسيم قربنها استمرار للهجه الرومانسيه اللي عنها اما عمنا رياض فبيختار مقام الحجاز بيعمل منه لازمه بالتخت كامل يعني بتلاحظوا مفيش كوبري ولا حاجه بس من بين البيات اقصد والحجاز يعني واضح ان المقامين لصيقين واضح انهم فيهم نفس الشجر وفيهم نفس الرومانسية ورياض قادر يعمل هذا الجو بعد كده بناخد الغنى نفسه بشكل موالي الطبيعة يعني اقصد من غير رتم يعني وده برضه على فكرة بيزود رومانسيه الجو العام يعني, يعني لو, لو حط رت ممكن يكسر لكن هنا مدي الجو الرومانسي ده اما عن غناء مكلسوم فبرده تفرجوا على التصعيد اللي هي بتعمله كل ما بتسخن كل ما بتدي اكتر كل ما بتتسلطن اكتر وكل ما كل قدراتها بتبرز وبتطوعها اكتر نسمع كده كده بنودخل على منطقة جديدة من الأغنية نفس طيار الشعور الجاري على مدى هذه الأغنية احنا في الحجاز في الحجاز برضو بنلاقي سلم صاعد هابط تا تا لا لا لا لا, لا, لا. تا لا لا لا وقف وقف على درجة الفا وهو راجع را را را بمهله أغنية مش اكتر من كده. بالنسبة لعمنا رامي صورة جميلة برضو فاكر لما كنت جنبي والغمام داعب جبين الأمر غمام السحاب داعب جبين الأمر واصل لجبين الأمر عالي يعني جميلة الصورة صورة فوقية جدا كده وبردو في الرومانسية الشديدة يعني بنلاحظ في الغنى هنا انه السلم بيتكرر عشان هي تعيد برضو زي ما قلنا لكن بصوا تالت مرة تلت مرة ازاي بتشرخ صوتها وازاي بتقطع في مخارج الالفاظ اتفرجوا على تلت مرة برضو في الاعادة عشان احنا داخلين على الجزئة دي والنيل جاري والليل ساري بتسلمنا هذه الجملة الى الجملة البياتي الشهيرة والموجة تجري ورموجة خلوا الموجة دي على جنب ونسمع الجزء اللي تكلمنا عنه نسمع يوصل للحته الشهيره والموجه تجري ورا الموجه عايزه تطولها تضمها وتشتكي حالها من بعد ما طال السفر ايه الرئه دي ايه يا ناس ده شوفوا جمال الحته اللي فاتت كمان شوفوا الاستغراق اللي حصل شوفوا الحاله المزاجيه النفسيه دي اللي حاصله في النيل النيل جاري والليل ساري شوفوا جمال شيء فظيع رئه رامي هنا في في اعلاها تضمها وتشتكي حالها مش بس بتضمها بتشتكي لها من بعد ما طل الصفره جريان الموج ده تردد هذه الحركه اللي, اللي بيستغلها الصنباطي يعمل لك تاتا تيت تيت تيت شوفوا وفي نقول ايه تمهل موسيقي واعاده الحركه كانه في حركه حاصله مستمره في في الحدوث وشوفوا رقتو الصنباطي كمان تضمها وتشتكح لشوفوا عاملها ازاي بعد كده بنلاقي جه النسيم قرب منها جه النسيم قرب منها وكل موجة في احضانها حبيب بعيد قرب منها شوفوا بينها بقى ومنها دلعب شعرة يعني صورة جميلة وتعبير جميل جدا من من الصنباط والفرحة تمت للأحباب تاني بتتعاد بس الموج شبع من حبيبه بدل الغصن عانق حبيبه يعني برضو استمرار لنفس الشكل الرومانسي تصعيد له اللي احنا موجودين فيه نتكلم بقى عنه مكلسوم عن غناها بقى هنا الجزء بتاع الموجة تجري الموجة ده من اكتر الاجزاء اللي هي عادت بقى والسلطنة وشبعت انا مش هقول حاجة ولا هوصف حاجة لكن هعمل ايه هحط هذه الاعادات جنب بعضها كلها وانتوا اللي هتحكموا بنفسكم ويمكن بتعليق صغير على بعضها يعني يلا نبتدي ونسمع المرة الاولى <تصفيق> نسمع الثاني شفتوا طبعا رعشة الموجة والبحة بتاعت عايزة نسمع الثالثة قطع النفس بعد الموجة والدخول بعايزة مدي شجن اكتر نسمع الرابعة والموجة تغيير النغمة في الموجة وبرضو قطعها عايزه نسمع الخمسه والموجة تجري ورا الموجه عايزة تصل شجن طبعا عالي نسمع السادسه تجري عايزة الصلح. طبعا شايفين الموجة دي نسمع السبعة. الموجة يا حبيبتي عليك شوفتوا الضحك اللي قبل الموجة دي وشوفتوا ال المطبة عاي الموجة عايزة بطولها نسمع التمنة <تصفيق> <تصفيق> الله الله الله باردو شايفين طبعا الابتكار نسمع التاسعة <تصفيق> يا سيدي شفتوا عايزه طبعا شفتوا التطريب هنا شفتوا الارتفاع بقى نسمع العشرة 10 الموجات والنبي والنبي يا عيني شايفين النبي المزاج والسلطنه طيب نسمع الحداشر الله الله اهي دي ام كلثوم مفيش اعاده بلا سبب مفيش اعاده بلا تصعيد مفيش اعاده بلا خلق جديد مفيش اعاده وبس لا اعاده يعني في سبب يعني هي عايزة تنقل حاجه يا اخوانا هي دي ام كلثوم وده الفرق بينها وبين غيرها وعشان كده بنقول دي ظاهره ودي مختلفه ودي موضوع تاني الى اخره يعني المهم بنستمر مع الاغنيه بنلاقي سولو وكملها بياتي حلوة قوي من عم رياض وتفرجوا بقى عليها وهي بتغني ويريتني زي الموج في النيل صبر ونال وارتاح وقال محلى الوصول ايه الجمال ده الجمال رامي وجمال الصنباطي وجمالها هي بصوا استغلالها واستغلال الصنباطي للنيل كلمة النيل اليه الطويلة شوفوا تقطعاتها في صبر ونال وارتاح وقال شوفوا زي بتتك على ارتاح مخارج الالفاظ يا جماعة الغنى لقصول الغنى ما يجيش كده وبس يعني ده, ده خبرة سنين وده إحساس ومشاعر وحكاية تانية خلص خلص خلص المهم القفلة بيقفلها الرياض قوس بالمقدمة الأصلية وبتهدي الفرقة وتقفل الأغنية نستمتع بالجزء الباقي من أغنية فاكر لما كنت جنبي نسمع؟ Olmaz. mm you الله الله الله الله الله الله الله الله شفتوا بقى ادي الناس اللي بيقولوا ان الموسيقى الشرقية مجرد اعمال تطريبية ادي عمل شفناه من الاول للاخر عبارة عن مزاج نفسي واحد وعبارة عن مجموعة من الانتقالات اللحنية وعبارة عن فكر رومانتيكي بالنسبة للشعر بتاعه فكر وصنع وصياغه و... و... و... وتكامل رهيب بين الكلام وبين اللحن ما ارادوا الكلام حققه اللحن طبعا بقى الاداء تكمن حكاية تانية ده فرجة لوحده يعني تمكن وعي دراية فهم مش بس الاصول الغناء والتحريك الصوت ومعالجة الطبقات وازاي تحل مشاكلها لو حاجة عالية لو حاجة واطية لا زي ما شفنا الخلق داخل الأغنية التصعيد داخل الأغنية الاستغلال الإعادة كل ما كنا نتهم بي. يعني كان يقول لك أغنيك كلها إعادة ولدت وعجن وحاجات كبيرة لا أبدا هذه إعادة هي هذه إعادات بالعشرة وال الالتاشر ما فيهاش للدت ولا عجن بل بالعكس كلها خلق وكلها تصرف شفنا كمان في الارتجالات شفتوا طبعا قوة الصوت وشفتوا النفس وشفتوا الاستعراض كل ده بيجعل هذه الأغنية كنموذج يعني كنموذج لأغاني أم كلثوم بشكل عام بيجعلها فعلا على قمة غناءنا العربي كله وفات الوقت وما فاضل غير إن أقول لكم إن معدنا زي النهاردة الأسبوع الجاي وقبل 53 دقيقة من دلوقتي بإذن الله كل شكري لقصة برناب جواص النغم من التنسيق أيمن فتحي ومن الهندسة الإزاعية علي حسن وليكم مني كل الحب الأسبوع القادم في نفس الموعد يتجدد الغوص في بحور النغم غواص كبحر النغم صحره اسبوعيه اعدها وقدمها لكم عمار الشريعي Thank you.